قال علم ما عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم وَسَلَكَ مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِشِرْكِكَ يَا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِقَهْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لتاحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بفحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا